وَمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِنُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ظَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ صيحة واحدة تأخذهم وهم يفصنون فلا يستطيعون تمصية ولا إلى أهلهم يرجعون وانفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا بيلنا من بعثنا من مرقبنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنت